بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن نَّلَهُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُون إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِن رَكُم عائِدون يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتفرك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قَوْمًا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون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 إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولاهم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم يَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ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 وَلْتَقِبَ إِنَّهُمْ مُفْتَقِدُونَ